ولدین وی سو دین اری سو روشہ فِيهَا دون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من قيم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما, فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, يوم القيامة تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى دَهْبٍ لَّقَادِرُونَ فَأَيْنَ شَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ قُورْسَيْنٍ آتَمَتُ بِالدُّهْنِ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فايذا استويت انت ومن معك على الكرسي فقل الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقرب انزل لي من سلام مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لايات وان كننا لمبتلين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 قال رب انصرني بما كذبون قال عنا قليل الا يصبحن ناديليم فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الضالين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 وَاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٍ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزِّ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فذرهم فِي غمرتهم حتى حيل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من قشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وَالَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا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 لا تجأوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنفصون مستكبرين به سامرا تهجرون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 ول وحم سی سنا واچو دلچنا دِکھریم أَمْ دِکھ موت سلو رَبِّكَ ربی کورو پیو الرازقين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 نا دور پان لڑ سو لو دبل اربو فیل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 وَهُوَ يُجَاهِرُ وَلَا يُجَاهَرُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُصْرَفُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِم عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ رَبِّ إِنَّ مَا يُوعَدُونَ مَا هُوَ حَقٌّ فَأَنْتَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ رَبِّ سَلَاطِجْعَلْنِي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 لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَيَوْمَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ بَنَا ءَنَسَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرَوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ طَرِيقٌ مِنْ عِبَادِهِ يَقُولُونَ ربنا, رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لنا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 قال كَمْ لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إِلَّا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون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 چیئر چیل کچھ ازدانی والزاني في مچ الله وی كنتم تؤمنون بالله واليوم تم وليشهد عذابهما لو من المؤمنين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 ولخ می سو امیال ملین ود اردا شہد اردا شہد چین میری ولخومی سچ اب عَلَيْهَا غُبَّ بَاللّٰهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ وَأَنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عِصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بلو خیور لکھولیم من منہم مت سب منل منهم له عذاب لہو لولا اذ سمعتموه اس المؤمنون والمؤمنات بن خيرا وقالوا هذا و دفین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 دیا کف مفی ادب نیچ مَا نو فِيهِ ال سی نچ کو بھی افوہی کم وچکون بھی افوہی کم مل کئی وچ سبنو ہگی نو وحو ولو ملک میڈ شبہ أَن یا کلولی مس ابد ابدن ک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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله رؤوف الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات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 لَهُمغفِةُ وَرِسْقُم كَرم يا أَجيه الذيينَ آمَنُوا لا تَدخُل بُيوت غَيرَ بُوتِكم لا تَدخُل بُيوتًَ غَيرَيوتِكُمْ حتى تَسَْأنسُ حتى تَسَْأنسوَةُسَلِمُ على أَهله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 غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُبْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبِذِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضِرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبِذِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ن او ابل او ادنچی ہند اخوانی ہند او دنی اخوانی ہند انی اخوانی ہند او گنی اخواطی او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وَلَا يَبِْبنَا بِأَرجُرِهَِّ لُعلَمَ مَا يُقْفينَ مِنزينتٍِ وَتُبُون إِلَى اللهَّ جعًَا أَّهَا المُؤمنِون أَّهَا المُؤمنِنونَ لعََّكُم تُفنحون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 إن تحصنا لتبتغوا عرض ومن فإن الله ہسل غفور ہلو ولقد ور پجمیا آيات بگ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 يوقد من شجره مباركه زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربية لكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي النور لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مَثَلُ نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريك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 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَدْنَى اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ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 وَالَّذِينَ تَفَرَّغُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم, ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ كَذَلِكَ يُخْرِجُ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم, ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله, اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وعدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتدوا اليهم ولا من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 یا ایها الذین آمنوا ليستأذنكم الذین ملكت ایمانكم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا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 يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم مِنَ نک و لا ارجو نک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 او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاطا فاذا دخلتم بيوتا فاسلموا على انفسكم فاسلموا على انفسكم تحيه من عند الله تحییتا من عند اللہ مبارکتا طیبا كذلك يبین الله لكم الآیات لعلكم تعقلون انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوه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 لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن امره فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه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 ولمیلو شری پی وک شیمپر وت خونی شی وَلَا کولو نیم پوروں ولکل موتیات لو وا ل پو اند ان کول اس کو چرہن ال پؤن پوپلی چلو و پالوں سے لینک عليه تلئی بکرچی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 جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلِ الْكَذَّابُونَ بِالسَّاعَةِ لمن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا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 وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَئِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَمَّ اتَّخِرَ مِن مِنْ أَوْلِيَاءَ ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا